بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد فيا ايها الاخوه مساله يويت قيام الليل يرمضاني قضي وجينا خاص ها يبدل لي شي قيام الليل والتفريق مبني على التسمية لا دليل عليه تفوت ليكم ترك قيام الليل رمضاني واميز فيه صلاه التراويح هناك صلاه التهجد يعني أول الليل ونويت صلاه التراويح واخر الليل ونويت تهجد هذا تفريق لا دليل عليه هيني تفريق هيني دليل ومن ثم لا يتغير الحكم حكمه يبقى لذلك يا اول الليل ان آخر الليل قال الشيخ عبد الله ابابطين رحمه الله تعالى في الدرر السنية ما يجري على ألسنة العوام من تسمية ما يفعل أول الليل تراويح وما يصلى بعد ذلك قياما فهو تفريق عامي بل الكل قيام وتراويح وانما سمي قيام رمضان التراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل اربع ركعات من أجل انهم كانوا يطيلون الصلاه اسيما رحمه الله الشيخ ابو لطين كنتفوتيشا بين يصلاه يا منوز وسوق ونميشو وسوق ketika mwezi wa ramadhani ketika majina hii ni tofauti ambayo kwamba ya kiami yani haikujengewa juu ya elimu paib na zote sala ya mwanzo ya usiku yaitwa taraweh na ya mwisho pia yaitwa taraweh na sala ya mwanzo ya usiku yaitwa qiyam na ya mwisho pia yaitwa qiyam zote ni qiyam al-lay paib kwa nini inaitwa taraweh khasah qiyam ya ramadan ha asema بسبب واو اللي كانوا وكلفواش سنه قيام رمضان قيام رمضان الكريموا شكم امتقفونا دلوك احتاجيا كفمذيكا بعد كل ركعه 4 اكييتوا صلاه التراويح يعني الاجل للاستراحه بعد كل اربع ركعات مسألة يا او قبلها قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الفتاوى الصلاه في رمضان كلها تسمى قيامه يعني صلاه الليل في رمضان صلاه الليل رمضاني ذات زيت قيام سواء من صلي واول الليل سواء من صلي ومن صلي واخر الليل جامبو لغين التعقيم كنا مساله يواجه كان وكم مساله التعقيم كره بعض الفقهاء ما يسمى بالتعقيم كنا كيتو تايتو التعقيم بعد يا فقهاء واما يندعوا انه مكروه يعني تصلي صلاه يا بعد يصلي يا, يا أو او يصلي تراويح تصلي صلاه nyingine ya jamaa kama watu wanavyofanya mathalan al-ashr al-aakhir geramadhani kwa طيب هي ظن بعض الناس ان هذا الفصل بين صلاه اول الليل واخره هو التعقيب الذي كرهه بعض الفقهاء بعد يا وقت وميذانيه كوا هو, هو كغوانا بين صلاه صلي منو وسيكو الحالف كينو كانا صلي منشو وسيكو وميذانيه كوا هي ديو التعقيب اليو تشكيزو كوا كونا جماعه مساليوا بعدا طيب وليس كذلك ولا حاله كيبو قال الشيخ اباب طين رحمه الله في نفس الكتاب الدرر السنية ما يظنه بعض الناس من أن صلاتنا في العشر يعني العشر الاواخر هي التعقيب فليس كذلك لأن التعقيب هو التطوع جماعة بعد التراويح والوتر هذه عبارة جميع الفقهاء في تعريف التعقيب فكلامهم ظاهر في أن الصلاة جماعة قبل الوتر ليس هو التعقيب جاء بلاقوال asema wanaodhania wengi kwa sala tunaoiswali katika 10 la mwisho tukaswali mwanzo alafu tukainuka tukasali mwisho yani watu wasali mwanzo wasali mwisho kisha wakainuka kwa sala mwisho wengine wanadhania kuwa ile kuinuka sasa kusali tena jamaa nyingine ndio yaitwa at-ta'til ambapo kwamba al-ba'dhu al-fuqahaa wamesema فقهه وته وللpoco kyarifisha at taqib wanasema huwa ni salaah iliyosaliwa jamaaatan baada taraweeh na witr nasi sisi tunaposali taraweeh bila witr kisha kaino kkasalitena qiyamul layl nyingine hani haingii kwenye taqib kwa sababu haikusaliwa witr pali manzo hilo jambo la kwanza مساله مختلف فيه بل اكثر العلماء على أن التعقيب لا يكره بحال التعقيب هاي تشكي زك حالي يوت يعني قصلي جماعه بعد يكصال وتر هسه متواكاينو كاتنا اخر الليل اه اكصلي ما قدر الله له لا يكره بحال هاي تشكي زك بسف استمعوا له أكثر العلماء على عدم الكراهه وengi katika ulama ni kuwa hakuna kuchukizwa kuinuka kuswali tena طيب قال ابن رجب رحمه الله أكثر الفقهاء على أنه لا يكره بحال وengi katika fuqaha wameshikwa kauli kuwa haichukizi tukusaa mtu kuswali jamaa ya pili mwisho wa usiku ya qiyam al-layl ya pili ya طيب اما هنا يمسىه في فتح الباري ياتي ابن رجب ابن حجر كنا فتح الباري ابن رجب كنا فتح الباري اين فتح الباري يا ابن رجب رحمه الله وبعض من كرهه كالحسن بعض ينقوم بها ويميل كيتكيز تعقيب مثل الحسن البصري رحمه الله ستيليزه اسمادي كرهه لمعنى اخر لانه جماعه بعد وتر لا لكن لمعنى آخر كما نانيين معنى غاني waṣarraḥa الله raḥimahu llāhu lammā su'ila 'ani at-ta'qīb qāl tumillu an walikuwa wao sana wakitaka tena tena watu mkao wakalifisha yeye akaona si vizuri kuwakalifisha watu lakini siku kuna dalili ya kuchukizwa jambo la جماعه بعد يا ويتر لا, لا. حتى لا تمل الناس طيب نعم اخرجه ابن ابي شيبه في مصنفه لقول نان يا الحسن ان السبب اه ذلك عنده أن لا تمل الناس هذا اخرجه ابن ابي شيبه ابن ابي شيبه قال ابن راجب رحمه الله معلقا على قول الحسن اي قول لا تمل الناس اسما وهذه الكراهه لمعنى اخر غير او غير الصلاه بعد الوتر حكوكuiza yeye masala ya kusali jamaa baada ya witr kwa sababu ni jamaa baada ya witr la kwa sababu nini au na yeye anavona kwa msichokeshe watu haya maneno mnarajia wasema kwa patal bari fal faslu baina salati awwal al lain wa akhirih laysa الالف وتواله والواله وكاينو كاتنا وكاثالي مشو اسيكو سي جambo la khusuliwa ni jambo lilio thubutu bali asema rahimahu hifidh Allah ta'ala bal thabitun 'ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hili limathbutu kumtum kumtum alayhi salatu wassalam an anas rahimahu Allah فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى اربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن ان يساري فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة اخرجه ابن ابي شيبه قاسما انس nilala siku moja katika nyumba yangu ya nani? Khalati yangu Maimuna. Ha? Tayeb. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomaliza kuswali Isha akaja akaswali rak'a 4, 2 shambili. Tayeb. Nikaswali na yeye. Kisha akaenda kalala. Hii ni sala ni salli baada ya Isha ni salatan qiyamul layl. 4 rak'at tsalla. Tayeb. Thumma nam. Kisha ثم قام كيشا كينوكا فصلى خمس ركعات يعني مع الويتر فصلى خمس ركعات طيب ثم وثم صلى ركعتين بعد الويتر ثم نام كيشا كالالا حتى سمعت غطيطه كروم ها صوت المتوكيو ميلالا كمسكيات طيب نعم اسماء كيشا ثم قام إلى الصلاة يعني صلاه الفجر كيشا كينوكا قصالي الفجر ففي هذا الحديث قام تومي صلى الله عليه وسلم فصل بين أول الليل واخر الليل فهو سنه أو فهي سنه ثابته طيب وليس بمحدث نعم في يا عشر الاحبه تومي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيره كان يجتهد في 10 لميشه اللي هو في العباده يزيد في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي العبادة ما لم يجتهد في العشرين السابقة هذا معروف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فزياده في القيام في العشر الاواخر أمر ثابت ولا بجانبه محدث كما ونسمع بعض بعض الناس نعم تم صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر جد واجتهد وشد المئزر واحيا ليلته كما ثبت في الحديث يجيء العشر الاواخر aliqua kididisha bidi na istihad ah asema washadda almi'zar akawa bana nini ukanda aw mi'zar kibub hadi hi kinaya lilistihad wa ziyada fi alibada tayb na'am shadda لذا معاشر الاحبه إحدى عشرك ركعه التي كان لا يزيد عليه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره تستغرق تستغرق معظم الليل بطول القيام والركوع والسجود اذا راكمنا واحد بمقام عائشه رضي الله عنها كما كان لا يزيد عليها في رمضان وفي غيره قد مت وسلم لذلكوا ذك كوسانى وسكمين اه زي كما فينا سيسي jisaji moja halifiki yeye zilikusanya usiku mwingi hadhihi nukta laa lam yafhamuha man alladhina akhadhu bil'adad wa nasu al-sifah akhadhu al'adad wa attafu bil'adad walishku aidadi 11 khalas taraku al-sifah allati kana yusalliha al-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ili ili huwa ikistaghrif فيا ايها الاحبه يجوز الزيادة على إحدى عشرة، ويجوز الصلاه في اول الليل ثم الصلاة في اخر الليل للجماعه في نفس الليله ها هذا الذي حصلنا عليه نسال الله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم